فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا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 Ve kulumun ma rızakı cumu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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ سَلَاسَةِ أَيَامٍ ذَلِكَ كَفْتَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ أَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ